أربعة اقرأ الجمل الآتية أين تسكن أنت؟ في الطابق الحادي عشرة وأين تسكنين أنت؟ في الطابق الثاني عشرة في أي شقة تسكن أنت؟ في الشقة الحادية عشرة في أي شقة تسكنين أنت؟ في الشقة الثانية عشرة